قل يا قوم انما فتنتم به وان ان ربكم الرحمن فاتبعوني وان ان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن برح عليك عاك في نحتتا يرجع إلينا موسى. قال يا أرون ما منعك إذ رأيتهم ظل ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم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 إلاهك الذي ظلت عليه عاكف الل نحرقنه ثم لنسفنه في اليمن سفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلاه واسع كل شيء علما